زين هذا كيتنقش معك ويتسحب معك شيء انا سأنا تتكلم نقطة واحدة الدين دين لا إله الله محمد رسول الله ما تضوفه شيء بنادم دائما معه بنادم في قلبه الدين ديال اللي كي ولا عارف كين الإخوان ديننا يهودنا يا يهود انا نزل أنا نزلنا نزل الأخ والأخت أنا الصباح نشدني في لدينا ننسى عارف زاد دي الإخوان لنا د اخواننا راه مو متاكد من وقت اللي راحتو ماشي مشكل المايك خايف ما ما دوخني يقول لي كاين شي دينه حدا قر شكرا شكرا شكرا ديجي